إلى آل القرآن إلهنا و س ي د ن ا و و م ل ا ن ا تم نورك ف ل س ي للعلوم ظ م حمك فعفوت الاسلاميه ا ظ م ا ء ا ل ل ط ا ل ح س ن ا تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الظر وتشفي السخين وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبه ولا يجزي بالائك أ ح د ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا من أ ظ ه ر الجميل يا من أ ظ ه ر ا ل ج م ي ل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ ب ا ل ج ر ي ر ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز, يا حسن التجاوز يا موسوعه ط ي ا ل ر ح م ة ي ا ص ا ح ب ك ل نجوى ي ا تها من للعلوم ا ل ا س ل ه ل ا م ل ه اسماء ل أ الله ا و س ي د ن ا يا ستار الذنوب يا س ت ا العيوب يا علام الغيوب يا رحيم يا رحمن يا من وسعت رحمته كل شيء يا من عم بفضله كل حي اللهم اغفر لنا في هذه الساعه اللهم اغفر لنا في هذه ا ل س ا ع ة واجعلنا من أ ه ل الحوض و ا ل ش ب ا ع واغفر لنا يوم تقوم ا ل س ا ع ة اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا فزده س ح ه وعافيه موسوعه رهين النابلسي ر ي ل ل ه م أنزل ع ل ى قبره م ن شآبي ا ل ر ح م ا ت و ا ل ر ض و ا ن ج م ع ي ه تقابلين في ي جناتك جنات ن ا ل ع م اللهم أعقنا و ل ا تحرمنا و ز د ن ا و ل ا ت ن ق ص ن ا وأكرمنا و ل ا ت ه ي ن وأثرنا ا و ل ا تؤثر ع ل و ن ا ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل ك من ا ل كله عاجله خ ي ر وآجر م ا علمنا م ن ه م و ن ع و بك كله من الشر ع ا ج ل ه وآجله م ا ع ل م ن ا منه وما ل م ن ع ل م ا ل ل ه م إنا ن س أ ل ك م و ج ب ا ت ر ح م ت ك و ع ز الاسلاميه ئ م مغفرتك و ا غ ن من ي م ة كل بر و ل ة من كل إذن كل ونسألك ا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار من ل ل أ ص ل ح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اجعلهم عده لدينهم وامتهم يا كريم اللهم احفظهم من فتن الشبهات والشهوات ومن شر التكفير و ا ل ت ج م ي ر والتفجير والانحلال برحمتك يا أ ر ح م الراحمين إ ل ه ن ا وسيدنا ومولانا يا ف ا ر ج الهموم يا ك ا ش ف ا ل ه يا مجيب د ع و ا ا ت ل م ض ط ر ي ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت س ب ح ا ن ك إ ن ا كنا م ن ا ل ا ع ي ن وفرج ه موسوعه ن النابلسي ل ل ع ا و ش م ا ل ا وعاف م ب س ل ا ن ا وفرج ه م م ي ا س ا موسوعه النابلسي م ت للعلوم ن ا ا الاسلاميه ا موسوعه ا ل و ن ا غمهم ا ل ل ه م فرج ه م ه م في س و ر ي ا و ف ي ف ل س ط ي ه في اليمن وفي ا ل ع ر ا ق وفي ك ل م ك الهدى ن يا ذا ا ع ز ة التي شركه دعويه غير ربحيه ذات ل مضمون اجتماعي ذا الجلال و إ ك ر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 و أ ك ر م ن ز و ل ه م مدخلهم ووسع الهدى ش ر ل ه دعويه ل ي ر و ب ح ي ه ذات الثوب مضمون ا ا ج ت م ا ن ا Thank <laughs> you. عبدك ع ب د ا ل ل ه ا ب ن عبد ا ل ع ز ي ز قد أصبح في رحمتك و ج م ا ل ك ا س ل ا في ا ج م ا ا ع ن ه ذ ه موسوعه النابلسي للعلوم ب ل ا س ل ا م ي ه و موسوعه ا ا ل ب ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة و إ ل ي ه ا للعلوم ا ل م س ل م ي ن ا م ل ب ش م ي ع ت وتحكي ك ا س ن نبيك ة صلى الله ع ل ي ه و س ل ل م إ ه ن ا يا عظيم يا ى موسوعه النابلسي ذ ي ي ر ط للعلوم ا ل ل ه م ا ح ف ظ ر ج ا ل ا م ي ن ش م ف س و ج ع ل ت د ي ه النابلسي م ك ه م ا ا شد وأنت م ع للعلوم س د ن ا و ل الاسلاميه ن أكفنا ا هذه م تغفع إ ل ي ه وهذه و ص ن ا ل تسبت س ل و ت و ف ر ا ل ن ا ب ا س ل ع ظ ي م ا ل ل ه م إنا سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك من أن ل اللهم نحسيتنا ع ي ك كما أنت أثنيت ع ى نفسك ا ل ل صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آ ل ه وصحبه ومن ا ق ت ه ا